الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وسلم أما بعد نواصل درس البحر الرائق ونتكلم أو نواصل الحديث عن سموم القلب وأمراضه ومنها أن النميمة أي من أمراض القلب أو من الأشياء التي تفسد القلب وكنا ذكرنا في الدرس الماضي الغيبة وهذا تحت عنوان فضول الكلام أو آفات اللسان فنواصل آفات اللسان ومنها النميمة وهناك يعني مقدمة كده أن البشر بطبيعتهم يغضبون وفيهم عجلة ويصدر منهم أشياء في هذه الحالة وفي حالة الغضب أو في حالة العجلة يندمون عليها فيما بعد ويودون لو أنهم لم يقعوا فيها ويتوبون منها فلو أن هذه الأشياء نقلت عنهم فإنها لا تنتهي هذا يبين خطر النميمة يعني إنسان حصل له موقف وفي حالة غضب وتأثر بالموقف ذكر صاحب الموقف بسوء وأنت تسمع فقمت بنقل الكلام إلى صاحب الموقف فربما هذا الغضبان. يعني يهدأ ويراجع نفسه ويندم ويحمد الله أنه لم يتكلم في حضور صاحب الموقف كم رأى مثلا يعني حدث بينها وبين زوجها شيء وهي لم تنطق في حضوره ثم بعد أن خرج ذكرته بسوء فهل يصح ممن كان جالسا أن ينقل له ما قالت ويقول له إنها بعد ما خرجت قلت ك... قالت كذا وكذا لأنها ربما يدفعها طبعها وضعفها إلى هذا الكلام السيء ثم تندم وتهدأ وتتوب ويكون الزوج في هذه الحالة لم يسمع شيئا بل ربما يعود فيعتذر لها عما كان سبب إغضابها فإذا بلغه كلامها فإنه لا يعتذر بل إن الأمر لا ينتهي فالنميمة خلق يبغضه الله وما معنى يبغضه الله يعني إحنا قلنا في حديث إن الله لا يعذب أو لا يلقي حبيبه في النار والحديث حسن حسنه الألباني فهناك أشياء يحبها الله وهناك أشياء يبغضها الله يعني الإنسان بطبيعته قد يعفو عن أخطاء لأنها بالنسبة له لا تؤثر في قلبه يعني متحملة خطأ في المال خطأ في أعراض من الأشياء وقد لا يعفو عن أشياء لأنه لا يتحملها لأنها مثلا خطأ في العرض أو تجرح القلب أو كذا فهذا المثال ولله المثل الأعلى فهناك أشياء يبغضها الله يبغضها فمن هذه الأشياء النميمة لأنها طبع سيء وخلق مذموم وصفة صفة سيئة في النفس، فينبغي للمؤمن ألا يكون نماما قال الله تعالى في سورة نون سورة القلم. هماز مشاء بنميم قال آل التفسير نزلت في الوليد بن المغيرة وقال تعالى وامرأته حمالة الحطب أي امرأة أبي لهب قيل إنها نمامة حمالة الحديث وكأن النميم حطب يوقد, يوقد العداوة بين الناس ووصف الوليد بن المغيرة وهو سيد في قومه بهذه الصفة المذمومة تقدح في شرفه وتنقص قدره وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وهذا الحديث واضح جدا صريح رواه البخاري ومسلم وراه البخاري يعني في كتاب الأدب ومسلم في كتاب الإيمان والترمذي وأبو داود، فهذا الحديث مختصر وقليل اللفظ عظيم المعنى خطير المعنى لا يدخل الجنة نمام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله والاستطار من البول معناه يعني يصيبه رذاذ بوله أو ينعكس وينقلب عليه على ثوبه يبوء إنسان بيصلي ولكن له لا يعظم الصلاة لا يعظم أمر الصلاة لا يعظمها إنسان اللي بيدخل بي يتبول ولا يبالي من الاحتراز من نجاسة البول وهو يعلم أن من شروط الصلاة الطهارة وطهارة الثوب فهو لا يبالي بطهارة ثوبه فهو لا يبالي بالصلاة. يعني بيعامل ربنا سبحانه وتعالى والصلاة دي أعظم عبادة بإهمال وعدم عناية هذا سوء أدب فهذا من أخطر الأشياء سوء الأدب مع الله في العبادة وخلق النميمة مع الناس فأنت تتعجب يعني ممكن واحد ما بيصليش وبعدين يصلي ويكون عدم صلاته سبب عدم صلاته يعني غلبت مراهقة أو كذا ثم يتوب وانصلح حاله إنما ده إنسان بيصلي وبيتوضى ولكنه سيء الأدب لا يعظم أمر الصلاة ليس هناك شيء يمنعه من أن يصلي أنه يعني ليس معنى أنه يصلي أنه تقي وورع الله أعلم وإنما معنى أنه لا يحسن الطهارة أنه يهمل أمر الصلاة وهذا الإهمال فيه استهانة وسوء آدب مع الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت فقوله شراركم يدل على شدة بغض الله لهذه الصفة وعلى وصف صاحبها بأنه شرير وهذا قد تراه في صورة عجيبة جدا صورة مبتسم هادي بيصلي خدوم لطيف يعني ما لا بتاع غضب ولا مشاكل ولا عراك ولا شيء من هذا تجد صورة كده يعني تخدع فيه وهو مثل الحية أو الثعبان يعني فيه سم هذا ينقل الحديث يجلس معك كأنه يحبك وأنت تأمنه يعني شكله كذا ما فيه شر وبعدين تفاجأ أنه نقل حديثك وأنت لا تدري أنه هو الناقل نقل حديثك وأنت تتقطع علاقاتك بين الناس ويحدث مشاكل كبيرة جدا ونار وهو السبب هذا النمام فهذا شرير النمام هذا شرير والنميمة قد تكون فينا ولا نفط إليها لأنها قد تأتي تلبس ثوبا يمررها علشان تعدي يعني في واحد بيحب الشيخ وسمع كلمة الكلمة دي تؤذي الشيخ فرح نقلها قال له هو جالس كده قال له فلان ذكرك بكذا يعني الشيخ مثلا يريد أن يحسن إليها قال له والله ما يستاهل ده احنا كنا جالسين ويقول ده الشيخ ده ما بيعرفش حاجة ده ما بيعرفش حاجة مثلا في كذا هذا الإنسان الناقل لهذه الكلمة قد يقولها وقول غضب لله حبا للشيخ كره للمعصية يستحق هذا الشخص أن يفعل كذا كل هذا لا يبرر لأن ما يترتب على النميمة فساد عريض أما ما يترتب على عدمها لا شيء يعني هو لم يقول للشيخ خلاص الشيخ هيحسن يستمر في الإحسان يستمر في الإحسان هذا نفع وهذا الشخص ربما يتوب ربما يستغفر ربما يندم ربما ينصلح حاله وهكذا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس العضه يعني الكذب والبهتان يعني أمر لا حقيقة له والقاله بين الناس يعني كثرة القول وإيقاع الخصوم بين الناس ينقل قول الناس بعضهم إلى بعض فهناك إخوتاه علاقات سيئة جدا وتقطع روابط بين الأهل بين الأرحام بين أهل الإيمان كله بسبب النميمة وإن لله وإن إليه راجعون المرأة تذهب فتنقل الحديث لأهلها عن زوجها وتقول هو قال لي كذا أنا أنا مش عايز أنا بحبش تروح لأهلك وقال عن أبي كذا وعن أمي كذا وعن إخوتي كذا هذه نميمة هذه نميمة والمرأة تنقل حديث أختها التي تستشيرها وتأمنها وتنقل حديثها يعني في وحدة سلفة السلفة يعني اثنين أخين زوجة الأول وزوجة الثاني بسمه سلايف أم الزوجين الزوجين الأم زوجة الابن تنقل لها ما قالته سلفتها يعني هي تجلس معاها وتكلم على حماتها وهي تأم كلمها تنقل لحماتها كلام تقول لها قالت عنك كذا وكذا وكلام يعني تصدقه لانه له أدلة وبراهين فتغير قلبها منها وأمثل هذا كثير وفي الرجال أخطر لأن القطعة بين الرجال خطيرة فينقل الأخوة عن أخيه وعن إخوانه وينقل عن الشيخ وينقل عن الإخوة وينقل للمشايخ كل هذا نميمة نميمة من الكبائر والنميمة يبغضها الله ولا يدخل الجنة نمام والنميمة لا عذر لناقلها إلا في ضوابط مثل الغيبة فيترتب على النميمة عكس مقصود الشرع يترتب على النميمة القطيعة والبغض والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فالله يحب للمؤمنين الأخوة والإصلاح والنميمة عكس ذلك تماما يعني تقتل هذه المعاني ومعنى النميمة نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء يعني هذا القصد يعني معناه أن النميمة يترتب عليها ذلك فمن قصد ذلك فهو شر على شر ومن لم يقصد فهي نميمة لأن سيترتب عليها ذلك مثل الغيبة أرأيت إن كان في أخي ما أقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فقد بهت فإذا كان قصدك إن أنت توقع الشر والعداوة هذا شر على شر وإن لم تكن تقصد فأنت فعلت حتى لو لم يكن قصدك لأن هذا الشر لا يترتب على القصد وإنما يترتب على النقل واحد بيحبك وبيحبك قوي وعارف أن أنت طيب أن أنت مؤمن أن أنت تقي وبعدين سمع واحد بيتكلم عليه كلام عكس ما يعرف عنك فغضب وقال لا اتق الله اتق الله الإنسان أنت بتتكلم عليه ده هو مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده خالص اتق الله و ولا تغتاب ولا تغتب أحد خلاص بكذا كده الحق القضية انتهت وجزاه الله خيرا ويؤجر يروح لحبيبه ويقول له ما يعني فلان ما عادش لك دعوه بيه او ما يغركش ده بوجهين ده كان ويحكي له الكلام اللي قاله هذه نميمة إيقاع العداوة والبغضاء أن نم خلق ذميم لأنه باعث للفتن وقاطع للصلات وزارع للحقد ومفرق للجماعات يعني إنا لله وإنا إليه رجعون قد تعود إلى ولكن شكلا فقط شو لك النسب عامل زل لبن الحليب لو اتعكر ما بيرؤش ثاني بقولوا كده في المثل فهو يتعكر بالنميمة يتعكر بالنميمة ولا يروق فإن الإنسان الذي تصله النميمة ويعني كأنه اكتشف حقيقة النمام أنه غشاش أنه غشاش فهذا الغشاش يعني كان يلقاه فيظهر له الود والحب ومن خلف ظهره من خلف ظهره ظاهر أنه عكس ذلك والحقيقة والله أن هذا الكلام ليس بهذه الصورة هو يظهر له الود والحب ولكن نحن بشر يعني أنت إما بتقابلني وأنا عجبك من وجه ومش عجبك من وجه فأنت بتداري علي الوجه اللي مش عجبك وبتلقني بالوجه اللي عجبك وذي علاقة طيبة ده أدب فممكن أكون يعني أعجبك من خمسة أوجه ولا أعجبك من وجه واحد وبعدين ففي لحظة غفلة واستزلال شيطان وضعف إيمان وإخوة جالسين يجي الوجه اللي إيه اللي مش عاجبك ده فتوم أنت متكلم تتكلم بنوع من الاستهتار وبعدين يوم واحد جاي يقول له فلان اللي بيحبك في الله قال عنك كذا وكذا يوم يتصور أن كل كلامه الحلو نفاق وأنه هو بوجهين ويأخذ منه موقف الموقف ده يزينه بهذا الخطأ فقط ولا يصدقه في, في الباقي ويقلبه فهذا من أثر النميمة فنأتي لهذا الأخ الذي وقع في الخطأ اللي هو مش النمام اللي هو الأول ندم وأراد أن يسترضي هذا الإنسان المظلوم لا يستطيع خلاص يأبلو يسلم عليه ولكنه لا يثق فيه لأنه بلغه أنه قال عنه كذا فلا يؤمنه. اللي بيقبل التوبة الله الله بيطلع على القلوب إنما المسكين اللي هو اتظلم دخل عليه الوسواس وغلبه الشيطان ظنه بالمغتاب سأظن به فلا يصف له وإنما يعامله يعني كده إيه معاملة يعني كما يقولون لوجه الله يعني ولكن لا يصادقه ولا أثق به فمن السبب النميم، فأنت لا تنم سواء بحسن قصد أو بسوء قصد، لأن الذي يترتب على النميمة من الفساد لا يتوقف على قصدك وإنما هو يشتعل بدون قصد وبقصد. و. يجعل... تجعل النميمة الصديقين عدوين والأخوين أجنبيين النمام كالذباب ينقل الجراثيم والنميمة يطلق على من ينم قول الغير إلى المقول فيه تقول فلن كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصه بنقل القول فقط بل حدها كشف ما يكره كشفه هو ده الحد كشف ما يكره كشفه يعني سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه شخص ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإماء فالمهم إن هو بيتصل النتيجة أن يفسد العلاقة بين المسلمين أما النصيحة للمسلمين يعني يقول له خلي بالك ده مخبر واحد مثلا زي أيام أمن الدولة خلي بالك ده مخبر يبقى ده كلام نصيحة لأن كده وإذا علم شيئا فيه غش في الدين لابد أن يبلغ لأن هذا في نصيحة يعني ترتب على السكوت ضرر ترتب على السكوت ضرر واحد رايح يخطب بنت وخطبها وهو ايه بفهمهم أشياء معينة يعني سألوه سألوا ويعني إيه؟ فهموا أنه يعني صفات معينة والحقيقة أنه يخدعهم أنه يخدعهم وهم من أهل الدين خلاص كده فيروح يقول لهم فلان في صفة كذا يعني في واحد مثلا عنده مشكلة مسألة الخلف بالنسبة له مسألة فيها ضعف يعني عنده نسبة ضعيفة جدا في احتمال انه هو ينجب يعني عنده عقم او شبه ذلك هذا عمر خاص وراح يتزوج فهو يقول لهم ما قال لهمش فإلما الإنسان اللي يعرف يروح يقول لهم فلن دا اللي أنا أعرفه إنه عنده عقم يبقى يقول له إنصح إنه هو الواجب عليه إنه يقول له ما قال شي يبقى هيغشهم فالنمام ده مش هيبقى نمام هيبقى ناصح أمين وهكذا الأمر اللي يترتب عليه واحد مثلا خطب بنت يعني إيه ما شاء الله وكمان يعني إيه مثلا بتختار رجل صالح يعني قلت له أنا يعني إيه أنا أختار رجل صالح فإن شئت تقدم لخطبتي أنا مخترك لدينك فهي ما شاء الله لقوة إلا بالله فرايح بقى وبرضو الناس طيبين وكده والبنت دي, دي ماشيها وحش والشخص ده مش هيعرف أصلا ومشيها سيء وتجرحه في عرضه وهو يعمل إيه لازم يقوله لأن هي مشيها وحش فعلا يعني ده أمر معروف بس هو لأنه هو يعني ملوش في المسائل دي مش هيقدر يعرف الكلام ده وهو لأنه جرها التاني عارف وعارف مين ومين ومين فلازم يقول من غير سؤال طبعا من غير سؤال ويؤجر لأنه هو هيسأل ده هو يعني اتعمله شرك وبيقع فيه اعمله شرك وبيقع فيه يبقى ما تقولهش يستاهل بقى فالمسألة وصالح ومفاسد والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له المسائل في العرض على فكرة محتاجة ضوابط شديدة جدا جدا زي ما الأخ قال كده يعني ممكن أنت لو تكلمت توضع في مساءلة وتحقيق وينطلب منك إثبات كلام فأنت لابد أن تحسب المسألة جيدا إنه ممكن الرسالة عن طريق الهاتف ممكن أي حاجة يعني أي وسيلة تنصح وفي نفس الوقت تأمن إذا كان الأمر فيه الاحتمالات للأخ ذكره أما إذا كان من تبلغه يشكرك وهذا أمر واقع يعني فيه ويطمئن قلبك لهذا فتوكل على الله إذا كنت تخشى على نفسك فلا ضرر ولا ضرار إنما إذا كان عندك أي وسيلة لإزالة هذا المنكر ونصيحة الإنسان بدون أن يجلب عليك ضرر الباعث على النميمة إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث يعني فيه ناس طبعها ينقل الكلام لأنه بيحس بإيه اللي بترتب على نقل الكلام اللي بترتب على نقل الكلام إن اللي انت بتنقله الكلام بيشكرك لأنك بتقوله على معلومات هو لا يستطيع أن يأتي بها يعني كأنه انت بتنفعه بتعرفه إيه اللي بيحصل من وراه فكأنه بيقربك وبيشكرك وبيخصك يعني بالإيه؟ بالعناية فهذا اللي هو بسمى التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل فمن نقلت إليه النميمة عليه ستة أمور يعني أمور صعبة جدا بصراحة يعني صعبة جدا تخالف النفس تماما أقول لك أول حاجة لا تصدق النمام لأن النمام فاسق يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنمام فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهاله أحيانا يقول لك كلام عليه برهان واضح جدا يقول لك فلان قال كذا وكذا ده ما محدش يعلمه اللي هو وده فعلا قال فانت هتكذبه ازاي يبقى أول لا يصدق النمام لا يصدقه يعني بمعنى سيأتي بعد كده يعني مثلا إيه هذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وليس عليه دليل فلا تصدق ولا تتحقق منه ما دام لا يترتب عليه أي مفسد وينهى عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله يبغض في الله يبغض في الله يعني إذا كان هذا خلقه إذا كان هذا أي خلقه إنما لو زل يكتفي بالنصيحة ويحذره الأمر الرابع لا تظن بأخيك الغائب سوءا الظن ده أمر لا إرادة يعني ومدام وصلك الكلام قلبك هيتغير وظنك هيسوء بأخوك يبقى معنى لا تظن بأخيك سوء يعني لا ترضى بهذا الظن وتجعله أساس المعاملة وإنما تكرهه وتدفعه تكرهه إيه وتدفعه تعالج نفسك منه لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث للتحقق احنا عندنا مثلا الناس اللي هم بيتأمروا على الإسلام وبيتأمروا على الرئيس الدولة وبيتأمروا على المشروع الإسلام لما واحد ينقل عنهم الكلام يبقى ده نميمة ولا نصيحة نصيحة فعلى هذا فقس ان في أمور بيترتب على مصالح شرعية ولا بد من نقله. وفي أمور مثل المنافقين كان الصحابة ينقلوا كلام المنافقين. نقل زيد بن أرقم كلام عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا منها ال من الأذل. فهذا أمر وارد جدا لأنه نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام للدين. حتى لا تخدع كما ذكرنا أمثلة قبل ذلك لا يحملك ما حكيه لك على التجسس والبحث للتحقق منه لأن هذا له وجوه كثير جدا أن تكون النميمة في أمور هذه الأمور يعني إن لم تثبت عنه لا يترطب عليها ضرر وإن ثبتت لا يترطب عليها ضرر يعني هو لك فلان شتم وقال كذا كانه شتم او مشتمش يعني ما تتحققش مش راح تسأل فلان ومين اللي كان جالس وتتحقق من هذا الكلام ولا تسأل طبعا اللي هو نفس الشخص اللي بنقول عنه لا تتحقق منه لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه فلا تحكي نميمته يعني لا تقل فلان قال عني كذا وكذا وكذا وتنقل أنت الحديث فلا تغتاب ولا تنم فاتق الله ويقول فليتق الله ذو السنة الحداد ولا ينطقون إلا بما فيه الخير للخلق الله إنما مثل الشيطان مثل الشيطان يدخل إلى النفس من ضعفها وإي وعلتها فيدخل إليها يدخل إلى الشخص من عيوب نفسه وطبعه وعليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وليسلم المسلمون من لسانك ويدك وقال الحسن من نم إليك نم عليك ده أكيد لأن النميم مرض كما ينقل لك سينقل عنك ولا يشترط أن ينقل عنك لمن نم عليك ينقل عنك لغيره ينقل عنك لأي شيء لأي جهة فاحذر النميمة فاحذر النميمة واحذر النمام وما فسدت علاقات يعني بين أزواج وزوجات وحموات وكذا إلا بسبب النميمة وبسبب النساء والنم ونقل الحديث قال رجل لعمرو بن عبيد إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بشر فقال يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره ولكن بما؟ ولكن أدوين أثر النبيب أدوين أثر تأثره بالكلام أنا شوف الكلام الأول جميل أوي قال له يا أخي اتق الله يعني تجلس في مجلسه وتيجي تنقل كلامه وبعدين تيجي تنقل إلي كلام أخي وقد ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره فالواحد يظن أنه بعد كده يسكت قال ولكن أعلمه إن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحكم يعني زعلين خالص فهذا أمر قد لا يسلم منه الشخص فليتق الله النماء ورؤي أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا وكذا فقال الرجل ما فعلت ولا قلت يا لو واحد قالك قالك أنت قلت عليا كذا وكذا وكذا تقر أم لا لا تقر لا تقر أنا أقول لك إنت تقر لو كان إقرارك توبة مقبولة عند أخيك لقد قلت له فعلا وأنا كان يعني إيه زلة ويعني أستسمحك ناتبة جميلة جدا يعني فعلا حصل وده الحل الأول ده إطفاء هذه النار الحل الثاني أن يكون الكلام لا يمكن أن يعترف به إنك لو اعترفت به ستقع في محاكمة يعني ترتب عليه مساءلة ومحاكمة وقضية لا تنتهي فلا تقر به تقول أنا ما قلت ولا فعلت يعني تقول الذي قال لك كذاب هذا هو الكلام يعني يقول أنت قلت كذا وكذا وكذا فتقول الذي قال لك هذا كذاب يكذب علي لأن من معاني الكذب الخطأ والنمم مخطئ قال سليمان إن الذي أخبرني صادق قال الزهري لا يكون النمام صادق لما إذن الإنسان يعالج إنسان كما ذكرنا بهذا الأمر وقال بعضهم لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك ما شتمك إلا الذي بلغك ويروى أن عمر بن عبد العزيز دخله رجل فذكر عنده وشاية في رجل فقال عمر إن شئت تحققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته إليه فإن كان كاذبا فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينه ما هو أحيانا يبقى مطمئن إن أنت لا توقعه في حرج بل تشكره يعني وينقل إليك الحديث وتحقق معه لا يواجه الإنسان الآخر لا يواجهه لأجر على المواجه وإذا جاءك نمام نقل عنك حديثا ويريد أن يواجهك به تقول أنت كذاب تقول له أنت إيه أنت كذاب كذاب لأنه مخطئ في نقل الكلام ليه اللي أنت بتقول كده لأنه سيفسد العلاقة بينك وبين أخيك يبقى بدل خطأ واحد يبقى خطئين وانت لا تريد أن تفسد العلاقة وأنت تعلم أن هذا الكلام الذي قلته يعني لا تحب أن يصل إليه وتحب مثلا أن يعالج الأمر وقال وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنمين وإن شئت عفونا عنك قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا فالمعنى المهم أن تجعل أحدا يغتاب أو ينم في مجلسك واتق الله لا تسمح لأحد أن يغتاب عندك أحدا أو ينم إليك قول أحد لا تفرح بالنمام لا تفرح به فإنه يفسد قلبك ويشتت بالك هذا بالنسبة للنميمة إذن تكلمنا عن الغيبة وعن النميمة كأمراض ونحن نرى هذه الأمراض موجودة وهي من الكبائر ولا يتوقف ضررها على أنها معاصي ومن الكبائر وإنما لها أضرار محسوسة ملموسة في العلاقة بين المسلمين فصاحبها يعلم أن هذه الكبائر أمر نسبي يعني ممكن نميمة توجب لصاحبها النار بما يترتب عليها من المفاسد قد يصل إلى القتل قد يصل إلى الطلاق قد يصل إلى أمور كثيرة فقد يوقع عداوة بين مجموعتين بين عائلتين فاحذر الغيبة واحذر النميمة احذر لأنها من الكبائر احذر لأن يترتب عليها مفاسد تحاسب عليها احذر أنها من الممكن أن يمقط الله العبد بسببها حتى لو صلى وصام، كأن يأتيك إنسان يعني في صفات جميلة جدا. ويتقدم لخطبة ابنتك أو أختك وأنت تكرهه لصفة فيه تكرهه لصفة فيه فقد يمقط الله العبد لصفة مثل الكبر أو النميم فالمطلوب أن تتقي الله ولا تتقرب إلى أحد بالنميم يعني مثلا إذا كان شيخ موقر قد تتقرب النساء إلى زوجة الشيخ بالنميمة يعني علشان تتقرب إليها مثلا تنقل لها حديث الناس وكلام الناس وقد يتقرب الناس الرجال إلى الشيخ بالنميمة ينقل له حديث الناس عليكم السلام وهكذا في الوظائف والمديرين والمدراء وكذا أمور كثيرة جداً فيا حامل العلم يا طالب العلم أيها المتدين المتعبد المتقرب إلى الله المتخلق بأخلاق الشريعة أنت قدوة وأسوة ودعية فطهر قلبك التخليه قبل التحلية فلا بد أن تتطهر وتتخلى عن هذه الأخلاق المذمومة لابد وأن تتابع هذا الأمر في نفسك نحن لا شك نقع في مثل هذه الأمور فهل نفط إليها ونشعر بخطرها وضررها ونبادر بالتوبة والندم ونعزم على عدم العودة أم أن هذا أمر ليس في البال يعني واحد يكون باله مشغول بيحفظ قرآن بيصلي بيخطب جمعة بيدعو إلى الله وهو نمام نمام لسانه يجلس في مجلس يتكلم ولا يحاسب نفسه هذه مصيبة أن يأتي يوم القيامة فيجد عمله هباء منثورا ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب أيها التقي الشيطان عدوك يريد أن يفسد عليك عملك ويحبط أجرك ويوقعك في شر عملك فهذه أخلاق وأمراض خطيرة لأنها لا تكلف شيئا هو صفات جبلية إنسان بيحب الكلام حب المؤانسة جلس يتكلم يتكلم في كل أودية الدنيا ومنها النميمة فإياك والنميمة اتق الله اتق الله إياك والنميمة اتق الله إياك والنميمة فالنميمة قد لا يعادلها حسنة بمعنى أن تكون معصية كبيرة توجب لصاحب النار ثم كمالة الباب المدح وفضول النظر نمر عليها سريعا إن شاء الله أما المدح فله أخطار ولكني أقول لك قعدة لا تمدح من تعلم أن المدح يضره ولا تبخل بالمدح على من تعلم أَنَّ المدح يَنْفَعُهُ ومن اللي بنتفع بالمدح؟ زي مسألة التشجيع زي ما بتشجع الأولاد إنسان متأخر وخايف مش راضي يخطب مش راضي يقول درس مش راضي يعمل فأنت وخايف من الرياء وخايف من العجب وخايف والشيطان بيلبس عليه الأمر فأنت مثلاً تعينه تقويه ولكن إذا مدحت فلا تقل إلا صدقا واقتصر واقتصد ولا تبالغ تفتحش المسألة قصد وعدم مبالغة وتقتصر على المقصود فليس المطلوب منع المدح مطلقا وإنما أن تكون صفتك مداح ومبالغ في المدح فهذه مدهنة وأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحقق وأما آفات الممدوح فإنه قد يحدث فيه كبرا وعجابا لما إنسان يمدحك يعني إحنا ضعف جدا لو إنسان ذم آخر بما هو فيه بيتألم من الذم بيتألم من الذم وهو فيه ولو مدحه بما ليس فيه يفرح بالمدح، ويعلم أنه ليس فيه. هذا ضعف يعني لو شفت بنت، قلت لها أنت جميلة ما شاء الله وهي مش كده تفرح. هذا أمر فطري، إنسان يفرح بالمدح ويتألم بالذم، سواء كان الـ الـ فيه الـ الـ الـ الـ هذا أمر فطري فإذا مدحك أحد فاحذر ولا يغرك عما تعلم من نفسك أول ما تلاقي مدح لك، اوعى تنسى عيبك لا يغرك المدح عما تعلم من نفسك وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويحك قطعت عنق صاحبك يعني كأنك أهلكته وأيضا أحيانا إنسان يكون مجتهد فأنت تمدحه فيفتر لأنه يظن أنه قد إيه تمكن وبلغ الإيه النهاية وأما فضول النظر فإن فضول النظر من أخطر الأمراض لأن العين بريد القلب وباب متصل بالقلب فالنظر إما النظر إلى ما حرم الله كنظر النساء إلى الرجال أو الرجال إلى النساء أو النظر إلى زينة الدنيا إنها تمرض القلب يعني لا تمد عينيك إلى ما متع الله به أزواجا من الناس يعني أصنافا يعني زهرة الحياة الدنيا يعني البنت اللي تروح تجهز نفسها ما تروحش تتفرج على اللي ما تقدرش تشتريه والشاب اللي عايز يشطب بشاقته ما يروحش يتفرج على الحاجات اللي مش قادر يشتريها والإنسان اللي عايز يشتري حاجة لا يذهب يتفرج على الأشياء التي يغلو ثمنها إن هذه دنيا فإذا أنت مددت بصرك أمرض قلبك تشتهي ما لا تملك القدرة عليه وتتعلق نفسك به ويتعلق قلبك به فيشوش عليك بالك يعني أنت ترضى وما يعينك على الرضا أن تغض بصرك أن تغض بصرك يبقى الإنسان يغض بصره عن النساء الرجال وإلا والله سيصاب بألم وأمراض لو لم يكن هناك عقوبة إلا ما يصيبه في الدنيا لكفه سيفسد عليه باله وقلبه وأهله وكذلك المرأة لا تستحل النظر إلى الشاشة وإلى الدعاء وكذا وإنما تتق الله وتغض بصرها لأن البصر هذا يتبع نية ومعه شيطان وسبحان الله يعني بدون قصد منك ترى الحرام جميلا يعني النساء فتنة واخذ بالك وإنت زوجتك من النساء وما لم يشفتنا ليه لأن زوجتك حلال في واحد استسهل النظر إلى بنت نصرانية سوداء يحبها شاب مسلم يقول أنا هو وبيحبها على إيه نصرانية وسودة فنظر إليها فشعر بسهم في قلبه كأنه يقول له لا تستهين بالنظر إلى النساء الشيطان يجعلك يمسكين أنت مروح تعبان مرهق في أعمال الدعوة وعندك زوجتك لا تشتهيها بأن كل اللي أنت بتفكر فيه أنك أنت تاخد راحة نام مثلا وأنت في طريقك إلى بيتك وقع نظرك على مرأة هذه المرأة تثير الشاوة فيك كيف ذلك وأنت أصلا تذهب إلى الحلال الطيب ولا تجد في نفسك رغبة ولا تنبعث من نفسك رغب ليه؟ إن هذا ملكك حلال ليس معه شيطان أما هذا الحرام معه شيطان وهذا الشيطان يجري من ابن آدم مجرد الدم فهذا أمر لا إرادي وأنت ضعيف فأغلق باب النظر لأن النظر له أضرار كثيرة جدا يسود القلب يسود الوجه يضعف القلب يحزن القلب يفرق القلب يكسب القلب ظلمة يقسي القلب يمنع من الفهم يمنع من قيام الليل يفسد العلاقة بين الرجل ومراته يفسد العلاقة بين المرأة وزوجها الكلام الكلام كلام النساء للرجال وكلام الرجال للنساء الأذن تشعر بحلاوة الكلام وحلاوة الصوت إذا كان حرام تشوف واحد كده بيكلم مراته في التليفون كده تريد بيكلمها بشخط ونوع من الملل والزهق طيب حاضر ماشي خلاص خلاص كده خليه بيكلم واحدة عادية تريد مختلف خالص هل واحدة كده زوجها بيكلمها وهي بتكلم مع مع واحد أجنبي هي ال... يعني الواحد شاذ يعني يفتح باب الوصف فأنت احذر هذا تزيين الشيطان ليس له حل ولا وصف لهذا تزيين الشيطان فلا يخدعك الشيطان واتق الله وغض بصرك تحمي قلبك ونكتفي بهذا المقدار وأعتذر يعني من عدم استكمال الشرح وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين